Bismillah al-Rahman al-Rahim. Inna arusalna Nuhan ila qawmihi an azid qawmka min qabli ain yatiyhum ghabbun alim. Allaiya qawmi inni lakum nadiyurun mubin. Ani'abdillah wa attaquhu wa atiyyun. Yaghfir lakum min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 لتسلك منها سغل في جاجا قال نوح الرّب إنهم عفون واتبعوا من لم يزده ماله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبرا وقالوا لا تذر آلهتكم ولا تذر نودا